جميلة سنعيش مع ص د ي ق نفتاز مغامرات م ث ي ر ة مع والده هيو أ م ه جيل و أ خ ي ه جيك ومولي ا ل ص غ ي ر ة فرانسيس بول و أ ك س ل دينغو تيموني ودانييل هنري ش ا ك ل ي باري وبوب لكل ي واحد ح ك ا ي ة في غابتي 「ガズル」「ガズル」「ガズル」「ガズル」「ガズル」「ガズル」「ガズル」